وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فما زلت معكم في التعليق على كتاب اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة المعروف بمئتي سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية للشيخ العلامة حافظ ابن احمد الحكمي رحمه الله تعالى المتوفى سنة سبع وسبعين وثلاث بعد الألف من الهجرة النبوية. وصلنا إلى أثناء جوابه عن السؤال السابع وثمانين بعد المئة. بماذا تكفر السيئات؟ لماذا تكفر السيئات؟ والمراد بالسيئات على ما بينه رحمه الله سابقا أنها الصغائر وأن الكبائر لا بد لها من توبة كما سيبينه في السؤال التاسع والثمانين بعد المئة فمن مكثرات السيئات التي ذكرها رحمه الله اجتناب الكبائر كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكثر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات وسبق ذكر سبب نزول هذه الآية قال الشيخ رحمه الله فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات فهنا أمراني تكفر بهم السيئات الأول اجتناب الكبائر عن قصد ونية نية تقرب إلى الله جل وعلا إذا حصلت للعبد وتقرب إلى الله جل وعلا بترك الزنا والفجور والفساد خوفا من الله وخشية له فهذا الترك يكفر الله جل وعلا به الصغائر كذلك بفعل الحسنات كالصلوات الخمس إن الحسنات يذهبنا السيئات فإنها تكفر هذه السيئات وتمحوها. ثم قال وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا الحديث. قد خرجه الإمام أحمد والترمذ والدارمي وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وهذا حديث حسن فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت يعني اجعل بينك وبين عذاب الله وقايه في جميع الاماكن حتى لو كنت خاليا بينك وبين الله فاجتنب ما نهاك الله عنه وابتعد عن الذنوب والسيئات صغيرها وكبيرها وفي الحديث إنا أناسا يأتون يوم القيامة ولهم حسنات كالجبال فتكون يوم القيامة هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال أولئك القوم كانوا إذا خلو بمحارم الله انتهكوها لهم أعمال صالحة مثل جبال التهامة ولكنهم كانوا إذا خلو بمحارم الله انتهكوها فأينما كنت فاتق الله كما قال الشاعر إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ثم قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها ولكنك مع تقواك لله جل وعلا إذا استدرجك الشيطان وضعفت نفسك وفعلت السيئة التي هي دون الكبيرة فعليك أن تعمل بالحسنات فالحسنات تذهب السيئات وتم تذهب السيئات وتمحوها هذا محو في الدنيا قبل الآخرة وخالق الناس بخلق حسن كن معهم متعاملا بالأخلاق الحسنة الفاضلة الطيبة وإن الرجل وهذا له مناسبة رطيفة يتتأمل في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية قال اتق الله حيث ما كنت ليلا حيث ما كنت ليلا ونهارا داخل البيت أو خارج البيت أمام الناس في خفية عن الناس اتق الله الإنسان لا يسلم من الذنوب والمعاصي خاصة الصغائر فدل النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله عنه وجميع الأمة على أنك ما تقوىك لله لابد أن تأصي وأن تزل فأتبع السيئة الحسنة فأعمل بالحسنات والصالحات ولا تجعل الذنب مانعا لك من فعل الطاعة وهذا لابد أن تنتبه له رعاكم الله يعني بعض الناس إذا قلت له لماذا لا تربي اللحية مثلا قال أنا ماني مطوع كيف يقول عني الناس مطوع إذا ربيت لحيتي وأنا أسمع الأغاني مثلا انظروا كيف الشيطان يخدعه فالرجل قد يبتلى بسماع الأغاني أو بمشاهدة الأفلام المحرمة أو الأفلام عموما أو يرتكب ذنبا من الذنوب فالشيطان يتدرج به حتى يترك أمرا من الواجبات ويقع في ذنب آخر يعني كما يقول يعني خلاص ما دام هنا خربان يقول لك خربانة هذا لا يجوز بل عليك أن تخفف عن نفسك الذنوب ولا تثق الكاهلك بالسيئات فالإنسان إذا كان مثلا يسمع أغاني لا يعصي الله المعصية الثانية لأجل الأغاني وأنت دعك من كلام الناس يقول عنك منافق ولا ما لا دعك من الناس أنت تعبد رب الناس تعبد الله عز وجل فلا تجعل وقوعك في المعصية سببا للوقوع في غيرها من المعاصي بل اجتهد في تخفيف الذنب عنك وانظر وان وراقب نفسك مع الله ولا تلتفت إلى العباد ثم النبي صلى الله عليه وسلم دل أبا ذر والأمة من بعده على أن باب الحسنات لا يحتاج إلى بذل كثير لا يحتاج إلى مال فقط أو إلى جهد وتعب بل بمجرد إحسانك لخلقك تتحصل على الحسنات وتبسمك في وجه أخيك صدقة كفك أذاك عن النفس عن الناس صدق على نفسك اللقمة تجعلها في في فم من المرأة زوجتك هذه صدقة يعني الإنسان يفعل الأفعال العادية إذا قصد التقرب بها بما ورد الشرع التقرب فيه فإنه يؤجر عليه وهو سيعمله سيعمله لكن الشيطان يلهيه عن النية الحسنة فالنبي عليه الصلاة والسلام بين أن الحسنة أمرها يسير وقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ليس المقصود الرجل يعني الذكر يعني المسلم ذكرًا أو أنثى إن الرجل يعني يدخل يشمل النساء أيضًا لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر يعني لا يمل من قيام الليل وطول الصلاة فلذلك الإنسان يحرص على تحسين الخلق فهذا باب من أبواب الحسنات يهدى إليك يا عبد الله وهو أمر يسير يحتاج فقط أن تترك أذية الناس وأن تبش في وجوههم وأن تهش وأن تتكلم معهم بالكلام الحسن الطيب وأن لا يكون لسانك بذيئا وقبيحا معهم في تصرفك وتعاملك وابتعد عن الحسد والحقد وغيرها من الصفات التي هي من مساوئ الأخلاق المقصود في الحديث أن السيئة والصغيرة تمحى بفعل الحسنها. كذلك ذكر الشيخ رحمه الله مما تكثر به السيئات أمورا أخرى غير استناب الكبائر وفعل الحسنات او ذكر امور تفصيلية من هذه الحسنات التي تكفر الذنوب مباشرة فذكر قال وكذلك جاء في الاحاديث الصحيحة ان اسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى <تصفيق> الى المساجد إلى آخر ما ذكر أنها كفارات للسيئات والخطايا فذكر أولا رحمه الله إسباغ الوضوء وهذا قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لكم؟ على ما يمحو الله به الخطايا يعني السيئات والذنوب الصغائر ويرفع به الدرجات يعني ليس فقط يمحو السيئات بل يرفع الدرجات عند الله قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المتاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط وفذلكم الرباط فذلكم الرباط فإسباغ الوضوء وقت كراهية إسباغه هذا مما يمحو الله به الخطايا والسيئات ويرفع به الدرجات وتكثر به الحسنات إسباغ الوضوء يعني إتمامه على الوجه الشرعي بلا إفراط ولا تفريق بلا نقصان ولا زيادة عما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التثليث في أعضاء الوضوء التي يستحب فيها التثليث وهي جميع أعضاء الوضوء إلا الرأس يستحب فيه الإفراد أو التثنية إذا مسح عدة المسح المقبل والمدبرة ثنتين واحدة ذاهبة واحدة آتية فهذه يعني مرة واحدة أو مرتين تعتبر لا بس فمسحه فغسل الأعضاء إتباع الوضوء وإتقانه وإحسانه هذا الأمر واجب لكن على المثال وقت البرد الشديد وقت الحر الشديد ومع ذلك تحرص على اتقان الوضوء هذا يمحو الله به الخطايا بل الوضوء بحد ذاته يغفر الذنوب بمجرد الإسباغ ولو على غير المكاره يعني هذا الحديث فيه التقييد بالمكاره وأن الإنسان يحرص حال, حال المكاره حال البرد والحر ماذا على إتقان الوضوء وإسباغه بمعنى أدائه كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى في البحر الشديد والبرد الشديد فهذا يكفر الله به الخطايا إسباغ الوضوء بحد ذاته الوضوء الشرعي كاف في غفران السيئات الصغائر سواء كان في المكاره او غير المكاره لكن تتقن الوضوء على ذلك ايضا هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه في صحيح الامام مسلم حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر اليها بعينيه مع الماء او مع اخر قطر الماء فاذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء او مع اخر قطر الماء يعني تذهب هذه الذنوب فاذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع اخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب وخرج أيضا من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء سواء كان في مكاره أو غير المكاره من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أغفاره فالإنسان يحرص على إسباغ الوضوء وهذا تكفر به السيئات والصغائر السيئة التي هي الصغائر قال الشيخ رحمه الله ونقل الخطى إلى المساجد في الحديث السابق قال وكثرة الخطى إلى المساجد فهذه كثرة الخطى إلى المساجد كل خطوة تخطوها يغفر لك بها يعني سيئة ويرفع لك بها درجة وتكتب لك بها حسنة بكل خطوة تخطوها إلى المسجد فإذا أكثرت من الخطى أكثرت من غفران الذنوب كما ثبت في ذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى إلى أن قال وما من رجلٍ يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها جرجة ويحط بها سيئة فالخطوة الواحدة إلى المسجد تحصل لك بها هذه الأمور الثلاثة هذه الأمور الثلاثة تكتب لك حسنا تمحى عنك سيئة بكل خطوة ترفع لك بها درجة إلى آخر ما في هذا الموضوع من الحد الكلام الذي هو من أعذب الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك مما يمحو الله به الخطايا بصريح هذا الحديث ويرفع به الدرجات انتظار الصلاة بعد الصلاة إنسان صلى المغرب وجلس في المصلى في مكان صلاته ينتظر الصلاة يقرأ القرآن يذكر الله يتفكر في أمور الشريعة تفكير شرعي يتأمل فيه ويزداد إيمانا إلى أن حضرت الصلاة الأخرى هذا مرابط وجلوسه يكفر الخطايا ويرفع الدرجات ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان ذكر ان هذه الامور الثلاثة يحصل بها تكفير الذنوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكثرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر أو إذا اجتنبت الكبائر فرمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس كلها تكفر السيئات وتمحو الخطايا والذنوب لكن الصغائر بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ورد في الحديث الذي خرجه الحميدي والإمام أحمد والنساء وغيرهم قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فحتى العمرة إلى العمرة تكفر الذنوب وتمحو الخطايا قال ورمضان وقيامه وقيام ليلة القدر قيام رمضان وصيام رمضان قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال صلى الله عليه وسلم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 ثم قال وصيام عاشوراء وصيام عاشوراء قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صيام هذا اليوم يكفر السنة الماضية قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية وكذلك يوم عرفة فإنه يكفر ذنوب سنتين فإنه يكفر ذنوب سنتين قال وغيرها من الطراعات أنها كفارات للسيئات والخطايا وأكثر تلك الأحاديث فيها تقيد ذلك باجتناب الكبائر وعليه يحمل المطلق منها فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها وذلك لأن تكفير الكبائر يحتاج إلى توبة يحتاج إلى توبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الذنوب التي هي الكبائر هل تكفرها هذه الأعمال الصالحة؟ كقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم وليته أمه وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف فهذا الحديث ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم نصا أنه يغفر هذه الكبيرة وهي الفرار من الزحف فلذلك العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا الأمر فهل تغفر الذنوب التي هي الكبائر بهذه الأعمال الصالحة جمهور العلماء بل نقل بعض العلماء الإجماع على أن الكبائر لا تكفر ولا تغفر إلا بالتوبة لا تغفر إلا بالتوبة وقالوا إن الله جل وعلا فرض على عباده التوبة فلو كانت هذه الحسنات تكفر بدون توبة لما احتاج الناس الى التوبة ولفرطوا فيها ولا فرطوا فيها والقول الثاني قاله بعض العلماء ان كبائر الذنوب تغفر حتى يعني هذه الكبائر تغفر بعمل الصالحات بعض الاعمال الصالحة التي ورد فيها نحملها على ظاهرها التي ورد فيها مغفرة الذنوب كلها بدون لفظة كل ولكن عموم قوله صلى الله عليه وسلم أو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه قالوا هذا صريح في أنه يعود كيوم ولدته أمه نقيا من الذنوب والخطايا نقيا من الذنوب والخطايا وقال قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله إلى آخره من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وتبلىه أفر الذنوب إن كان فر من الزحف نص على أن فراره من الزحف مغفور وهو من كبائر الذنوب فقالوا إن هذا يدل على أن بعض الأعمال الصالحة تغفر بدون توبة بدون توبة والذي يظهر لي أن الصحيح أن هذه الأعمال في الأصل لا تغفر ولا تكثر الكبائر بل الكبائر تحتاج إلى توبة الكبائر تحتاج إلى توبة وإلى صدق فيها بشرور التوبة المعروفة فلا بد من توبة خاصة للكبائر والدليل على وظاهر حديث الوضوء والصلاة انها تغفر الظروب جميعا خرر نوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء والنبي عليه الصلاة والسلام قال الصلوات الخمس والصلوات الخمس معروف أن الصلاة تكون بوضوء مع وضوئها وصلاتها والخطى إليها قال تغفر إلى ال... كذلك الجمعة إلى الجمعة الجمعة تكون بغسل ويكون بمشي إلى الصلاة عادة وصلاة جمعة فريضة أعظم من الصلاة الفريضة العادية أجرها أعظم والعقوبة على تركها أعظم مع ذلك قال إذا اجتناب الكبائر اشترط لغفران الذنوب اجتناب الكبائر يدل على أن اجتناب الكبائر أو أن الكبائر تحتاج إلى ظاهر النصوص فيها أنها تغفر بدون توبة فالجمع بين النصوص يدل على أنه لا بد من التوبة ومن أقوى ما قرأته كلاما في هذا الباب وشدة فيه كلام الإمام ابن البر المالكي في كتابه التمهيد قال رحمه الله تعالى وأنه هنما يغفر به الصغائر بعدما ذكر نصوص في هذا الباب قال وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا أظنه بن حزم قال إن الكبائر والصغائر يكثرها الصلاة والطهارة واحتج بظاهر حديث الصنابحي هذا وبمثله من آثار وبقوله صلى الله عليه وسلم ذلك يبقي من ذنوبه وما اشبه ذلك قال ابن عبد البر، وهذا جهل بين وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا اليه من ذلك وكيف يجوز لذي لب ان يحمل هذه الاثار على عمومها وهو يسمع قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقوله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون في آي كثيرة من كتابه ولو كانت الطهارة والصلاة وأعمال البر مكثرة للكبائر والمتطهر المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنا ولا كان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامه من الصلاة وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات والكبائر وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم صحيح وقد أجمع المسلمون على أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح أداء شيء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة فأما أن يصلي وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحال وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ندم توبة وقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كثارة لما بينهن مجتنبة الكبائر مجتنبة الكبائر ثم ذكر حديث عبد الله الصلوات الخمس كثارة لما بينهن مجتنبة الكبائر وعن سلمان الفارسي أنه قال حافظ على هذه الصلوات الخمس فإنهن كثارة هذه الجراح عن الصغائر أو الجوارح التي تعمل الصغائر ما لم تصب أو تصب المقتلة التي هي الكبار وهو مرسل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم عن يوم الجمعة لا يتطهر رجل ثم يأتي الجمعة، فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته، إلا كانت له كفار ما بين الجمعة إلى الجمعة. مجتنبت الكبائر. مجتنبت الكبائر. فابن عبد البر رحمه الله شدد في هذا الباب تشديدا كبيرا، وبين رحمه الله أن الأعمال الصالحة التي تكثر اللذوب إنما تكثر الصغائر وأن التوبة لا لها، وأن الكبائر لا بد لها من توبة. لكن أنبه إلى قضية هامة نبه إليه ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي وفي غيره من كتبه وهذا مستفاد مثل قولي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبي دخل الجنة ونبه عليه شيخ الإسلام وغيره أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله أو يصلي أو يصلي الجمعة يعني يصلي صلاة الخامس يصلي الجمعة أو يتوضأ أو يقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه او يعمل اي عمل من الاعمال الصالحة التي وجد الشرع بانها تغفر الذنوب لكن وقت ان قالها كان له من الحال من الندم والاعتراف بالذنب والتوبة المتضمنة في باطنه الندم عليها فقال هذه الالفاظ او عمل هذه الاعمال قاصدا بها التوبة وان لم يتلفظ بقول اتوبوا واستغفر لكنه عمل هذه الأعمال الصالحة وفي قلبه من الخوف من الله والندم على ما فات وما فرط في جنب الله فإما قام في القلب من هذه العبودية يحرق تلك الكبائر ويغفرها إلا إذا كانت حقوق للناس لابد أن يؤديها في هذا الحال قد تحرق لا إله إلا الله الذنوب هذا الاستغفار الذي قاله يحرق الذنوب والكبائر إذا تضمن الندم الذي هو توبه اما اذا كان ذاهلا عن ذنوبه مصرا عليها مسرفا على نفسه بها لا يلتفت الى ناصح ولا يخشى في الله ولا يخشى الله حق خشيته ولكنه يذرب ويعمل الصالحات فهذا ذنوبه الكبائر لا تكفر بيقين بل لا تكفر الا الصغائر فضلا من الله اما كبائره لا بد ان يتوب الى الله منها أو أن يقوم في قلبه الالتفات إلى ما فرط وفات وأن يعمل أن يقوم في قلبه من الندم والخوف من الله وخشيته ما تخرق به تلك الذنوب هذا هو التفسير الذي يظهر لي ويستفاد من كلام أهل العلم ومنهم ابن البر رحمه الله والله أعلم خلاصة هذا الدرس أن مكثرة الذنوب والمعاصي كثيرة أولا ما يكثروا الكبائر والصغير ألا وهو التوبة وهذا سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في السؤال التاسع والثمانين بعد المئة الأمر الثاني الذي يكثر التوبة هو ما ورد في الشرع من الأعمال الصالحة من الأعمال الصالحة ماذا؟ من مثل الصلوات الخمس والوضوء والجمعة إلى غير ذلك هذا الأمر الثاني الأمر الثالث الاستغفار قال الله جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فالاستغفار هو علامة التوبة علامة الأوبة لكن بد من اقتران لذلك بالقلب الأمر الرابع الذي تكفر, تكفر به الذنوب وتحط به الخطايا هو دعاء إخوانك من المؤمنين والملائكة واستغفارها واستغفارهم لك حيا أو ميتا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان وقال صلى الله عليه وسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل والله جل وعلا يقول عن الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت وسعت كل شيء رحمة وعلما والعالم وطالب العلم الذي يعلم الناس الخير تستغفر له الملائكة تستغفر له الطيور في السماء تستغفر له الحيتان في البحر حتى النملة في جحرها تستغفر لك وهذا من عظيم شرف العلم فاستغفار العباد لك والمخلوقات لك هذا مما تكفر به سيئاتك كذلك مما يكفر السيئات البلاء المصائب قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذن ولا حزن حتى الشوق يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وقال صلى الله عليه وسلم يبتل المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة خف بلاؤه وما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ليس عليه خطي من تكفير السيئات وغفران الذنوب إهداء ثواب الأعمال الصالحة بعد الموت وذلك بما ورد في الشرع إذا مات الإنسان فقد انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال إن أم افتريت نفسها ما افتك عني وأظنها لو تكلمت صدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم تصدق عنها فالميت إذا اعتمرت عنه أو حرجت عنه أو دعوت له أو تصدقت عنه انتفع بهذا الأمر وكفر بها عن س... به من سيئاته كذلك مما تغفر به سيئاته وما القيامة الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة المؤمنين ثم شفاعة الملائكة ثم شفاعة رب العالمين ورحمته يقول صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل شفاعات الملائكة وشفاع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة فالله جل وعلا يغفر ذنوب المذنبين أيضا بشفاعته يوم القيامة يخرج يعني هنا خاصة برحمة رحمة رب العالمين ليس شفاعته رحمة رب العالمين بعد الشفاعة من يأذن الله عز وجل له في أن يشفع فيها هؤلاء المشفوعين أما رب العالمين فرحمته وسعت كل شيء وستسعوا يوم القيامة تتئوناسا ما عملوا خيرا قتلا لكن ليس في هذا حج في المسائل الخلافية في ترك الصلاة وترك العمل ونحو ذلك فانتبهوا لهذا رعاكم الله كذلك ما يكون يوم القيامة من في عرصاتها وأهوالها هذا لعله يحصل به أيضا التكفير كما ذكر بعض ذلك بعض أهل العلم وهذا هو معظم الذي يحصل به كفران الذنوب تكفير الذنوب وغفران السيئات أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يسبغ علينا نعمته وأن يجعلنا من الخائفين المتقين العاملين بطاعة الله المبتعدين عما حرم الله وأن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح وأن يعيننا على فعل الطاعات والحسنات وأن يغفر لنا الزلات والسيئات وأن يحمينا للتوحيد ويجعلنا ثابتين عليه وعلى السنة وأن يبدعنا الشرك قليله وكثيره وظاهره وباطنه وأن لنا النفاق ومساوي الأخلاق والأعمال والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين في هذه الليلة أنا